Omen! اتمن وعدنا هو تنحس نفسه ولا تخج كما من من وَيَومَ يونَذِ جِ فَيَفُُ أََ سُرَكََّذينَ كُ تُم تَزرُ قَالَ النَّذينَ حَك فوونُ رَمْ بَنه أُلَ إِ الذيذينَ أَ وَين أَ كَمَا وَويين تَفَط إِنَّ إِلَىٰ إِلَيْكَ مَرْجِعِي يَا مَنْ Lone فعبيت عليهم الأنفاء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء أَكَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ سبحان الله وتعالى عما يشرفون وربك لهم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في و موي